أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسولا لو يُط عكُم فيِي كَذيرٍ مِنَ الأمرلَعَد تُ وَزَكِين وكرّغ إليكم الكفر والفسوق والعصياد أولئك فظلم من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طال عَن نِّمِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتَ تَنُفَأُصِلْ لِحُوَيٍّ وَإِذَا بَغَتَ Hattə tafiyyə ədə əmrilləh عُبَيْدَهُما مِنَ العَادِلِينَ قَسَطٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ in namah رَنَّ <تقو> قُلا <الله> غَلَعَن لَكُم تُرْحَمُ صَدَقَ اللهُ